بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض على الظلمات والنور ثم الذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى, ثم قضى أدلا وأدل مسمى وينده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم ودهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم, لما جاءهم فسوف يأتيهم من بار اهزون الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قر مكناهم من قرم مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدررا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرقاس فلمسوه بأيديهم, فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خطروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار مهاره و السميع العليم قُلْ قل أَعْجَرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًا فَاقِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُقْعِمُ وَلَا يُقْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَكْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وإن بِخَيْرٍ بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شَيْءٍ شيء شَهَادَةً شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم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 وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ثم نقول للذين أشوفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن وضل عنهم ما كانوا يفترون، ومنهم من يستمع إليك ودعنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإن يروا كل بِهَا لا يؤمنوا بها حتى إذا يَقُولُ جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إِنْ هذا إِلَّا أساطير الْأَوَّلِينَ وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا قُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ وَلَوْ تَرَأَيْذُ قِفْ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا وَلَوْ تَرَأَيْذُ قِفْ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا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 قد خطر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزاهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على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 ولكن اثرهم لا يعلمون وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآيات هم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على طراط مستقيم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 ولقد أرسلنا إلى أمرين من قبلك فأخذناهم بالبأس والضرائ لعلهم يتضرعون فلولا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 اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم والثاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياسيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة فليهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ثَمَنَ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا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 ثم تاب من بعده وأخلح فأنه وفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا استمع وهو وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يقص الحق وهو خير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 توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أترع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن ناجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق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 وَإِمَّا يُصِيَّنَكَ الشَّيْقَانُ فَلَا تَقُودَ بَعْدَ الذِّكْرَى فَلَا تَقُودَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كتبت ليس لا من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعجل كل عدل لا يؤخذ منها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 وقدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتناك قل ان هدى الله هو الهدى وأمدنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واستقوه وهو الذي إليه تُحشون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم وَالشهاده وهو الحكيم الخبير واذا قال ابراهيم لابي اذر اتستخذ اصناما الهه اتستخذ اصناما وقومك في ضلال مبين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 على هذا ربي فلما فلقال الا ان يهدنني ربي فلم من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة المشركون إني وجهت وجهي للذي فقر السماء والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج قَدْ هَذَانَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أن يَشَاءُ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسِعَ وكيف أخاف ما اشرفتم ولا تخافون انكم اشرفتم بالله ولا تخافون أنكم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوحا هدينا من قبل ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين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 فَإِنَّكَ يكفر بِهَا هؤلاء فقد وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ بها بِهَا قَوْمًا الذين بِهَا بِكَافِرِينَ أُلَايَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ عليه قُتَبِينَ قُلْ لَا أسألكم عليه أجرا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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا, وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل, قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على طلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 اخرجوا انفسكم اليوم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى, معكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى تخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون خَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظلمات الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيات لقوم يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حبا متعاكبه ومن النخل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 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله تركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بطائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه, فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ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 ما رجعهم ثم إلى عبدهم ما فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله دهد إيمانهم لإن داءتهم آية, لئن داءتهم آية ليؤمنن بها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 بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون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 وَأَمَّا الْكَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وعدلا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ من فِي الْأَرْضِ يضلوك عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يتبعون إِلَّا الظن وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ من يضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ بالمهتدين فكلوا مِمَّا ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَهْلِيَتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الناس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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يمكرون إلا بأنفسهم وَمَا يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نقتل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 يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يدعي صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا طراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا مأشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 يقصون عليكم آياتي ويُنظرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم, وشهدوا على أنفسهم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 إِيَّاى شَيْءٍ يَذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ أَخَرِينَ إنما توعدون لآث وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون وَجَعَلْنَاهُ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذِمَّتِهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِيرُ إِلَى اللَّهِ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء, الله ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا نشأوا بذعنه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليهم سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أذوادنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواد من الضأل اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنتين أم اشتملت عليه أرحام الأنتين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسين أما اشتملت عليه أرحام الأنسين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 وَمَا نُطْعِمُهُ عَلَى طَائِمٍ يَطْعَمُ عَلَى طَائِمٍ يَطْعَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ فمن اضطر غير وَلَا ولا عاد رَبَّكَ ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَهُ شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا وَلَا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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اسلم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم وَلَا تقتلوا أولادكم من انلاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 حتى يبلغ أشده وأوفو الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفو ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِراطِي مُشْتَقِمٌ فَاتَبِعُوهُ فَاتَبِعُهُ عَلَى أَن تَتَبِعُ فَتَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَلَى ذَلِكُمْ وَصَّيْتُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء, وتفصيلا لكل شيء وهدى لكل لعلهم, لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوا وَاسْتَغْفِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ أن إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن ما أنزل علينا الكتاب لكم ما أهدى منهم فقد جاءكم من ربكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أعلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت، لم في إيمانها خيرا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 وهو الذي جعلكم خلائف خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ فوق فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليبلوكم فِيمَا آتاكم إن نا ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.